قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هم كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هم ممتكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخزه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم.